لآن ل ا م و ا و ل ه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ي ا ل ي ا ك و س ل ا ك ن م ي ن الصراط موسوعه س ت النابلسي ي ه للعلوم ا ل ا س ا ل لم يكن ا م ي ا إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة أ م ش ا ه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إ ن ا هديناه السبيل اما شاكرا و إ م ا كفورا إ ن ا اعتدنا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 شره مسكين ت ط ويطعمون الطعام ي ر ا على م حبه س ويتيما و أ س ي ر ا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنما إنا نخاف موسوعه ن ربنا ي ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ق ه نقرة و اسماء الله الحسنى ر متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا, يرون فيها شمساً ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم باليه من فضة قوارير من فضه و أ ك و ا ب كانت قواريرا قواريرا فضه قدروها تقديرا و ي س ق و فيها ك أ س ا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها ت س م ى سلسبيلا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 ع ا ل ي ه م ي ا ل ه د خ ض ر و س ت غ ر ع و ح ل و ا ي ه غير ربحيه ذات مضمون ه ذ ا كان ل ك م ج ز ا ء كان ك ل م جزاء و ك ا ن س ع ي ك ك م م ش و ر ا ع ن ا ل ن ا ع ل ي ك ا للعلوم ا ل ا ر ل ح ك م ربك و ل ا تطع م ن ه م آ ل م ا أو كفورا ذكر ربك بكرة اسم وأ وأصيلا الليل فاسجد ومن ل「今夜は ل をしてくれないか ي からない」「今夜 ل 何を يحبون العاجلة نحن ن خ ل ق ا ه م و ش ت د ن ا أ س ر ه م و إ ذ ا ش ئ ن ا ب د ل ن ا أ ل ل ا ل ه م ت ب د ي ل ا إن ه ذ ذ ه ت ك ا ف م ن ش ا ء ا ل ى ر ب ه س ب ي ل ا وما تشاء ندخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أ ع د لهم عذابا, عذابا اليم ا